أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا يقول أحسن الله إليكم في هذه الأيام ترسل رسائل مضمونها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات وإرسالها الى أشرة أشخاص وأن لا تحبسها عندك فإن لم ترسلها يحصل لك كذا وكذا وهناك اوراق أخرى فهل هذا الحكم جائز هذه كانت توزع في اوراق ثم لما وجد الجوال اصبحت توزع في عبر رسائل الجوال ويذكر تارة في مثل هذه الرسائل عمل مشروع لكن صفته أو عدده غير مشروع وتارة يذكر أعمال غير مشروعة وفي كل من الأمرين تذكر فضائل وثواب لا دليل عليه ثم يطالب من وصلت إليه أن يوزعها وتارة يحدد له عدد معين يقول على عشرة أشخاص وتارة أيضا تتبع هذه الأوراق بتهديد إن لم يفعل وإن لم تفعل ذلك تصاب بفقر أو تصاب بآفة وهذا كله من الخوض في دين الله تبارك وتعالى بلا مستند ولا دليل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بما شرع وفق ما شرع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن أراد نشر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس على ذلك يقال له أليس في القرآن والسنة ما يكفي عن هذا الخوض الذي تمارسونه أليس رب العالمين يقول يا أيها الذين يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونبينا عليه الصلاه والسلام يقول من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشره وفي الباب حديث عديده عن النبي عليه الصلاة والسلام فما بال هؤلاء يدعون هذه الاحاديث ويستغلون بما, بما لا اصل فله فالذي يريد ان يراغب الناس في الخير يرغبهم في الخير بما جاء عن إمام الخير. صلوات الله والسلام عليه. حسن الله إليكم هذا يسأل يقول مع صحة نسبة كتاب أحكام تمن الموت للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب طبع ووزع وكتبه عليها أنه من تأليف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهو ليس له وليس مما لفاته. ولم يؤلفه رحمه الله وطبع خطأ وكتب عليه بعضهم تاليف محمد عدوهاب وليس له وكتاب مشتمل على أحاديث عديدة فيها كثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعه وفيها الشامنة البدع والخرافات التي امضى حياته رحمه الله في محاربتها والرد عليها فالكتاب ليس من مؤلفاته وقد طبعت رسالة قيمه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله بعنوان ابطال نسبة كتاب تمني الموت لشيخ الإسلام محمد عدهاب رحمه الله هذا يسأل يقول احيانا بعد صلاة الصبح يبدأ شيخ في درس معين ولا يتسع الوقت للإتيام بأذكار الصباح فليترك يترك أو فالتترك تترك الأذكار من أجل حضور حلقة العلم أو يؤتى بالأذكار في مجلس الشيخ وإن كان الشيخ يتكلم في الدرس ما ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إما استماع العلم أو الاتيان بالذكر أما هما معا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وإذا كان العلم الذي يلقى مما تمس حاجة الإنسان إليه ويعالج حاجة عنده وفائدة له فلا بأس لو أنه أخر الذكر إلى ما بعد انقضاء الدرس إن تمكن من الاتيان به قبل بدء الدرس فله ذلك وإلا إن كان الذي حبسه عنه سماع للعلم والفائدة ثم يأتي به بعد انتهاء الدرس فلا بأس بذلك إن شاء الله هذا سؤال يقول كيف نتعامل كيف نتعامل مع من يثني على الخوارج ويطعن في كبال علماء السنة ويقول إنهم مضغوط عليهم لا يقولون الحق نرجو تفصيل. ال التعامل مع هؤلاء بالأدلة مع هؤلاء ومع غيرهم بالأدلة وببيان الدين ولا ي يبين للناس بمثلي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتبين الأدلة تبين الأدلة في كلام الله. وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وتبين الأحاديث التي جاءت في بيان حال الخوارج وخطورتهم على الناس وما يترتب على وجودهم من أضرار وأخطار والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم تحذيرا شديدا وأيضا تبين الأدلة التي فيها بيان كانت أهل العلم وأهل السنة ودعاة الحق والهدى وبيان خطورة الوقيعة في أهل العلم وأن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان وكما قيل لحوم العلماء مسمومة فيتقي الله عز وجل في أهل العلم ودعاه الحق والهدى ويحذر من لا تكون حاله بهذه الحاله السيئة يا يسلم منه أهل الضلال ولا يسلم منه أهل الحق والهدى ويكون فيه شبه من, من أولئك الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهذا يسلم منه دعاة الضلال ولا يسلم منه دعاة الحق والهدى فيبين ب ب بالآية وبالحديث وبكلام أهل العلم يبث العلم بين الناس وتوضح وتظهر معالمه بهذه الطريقه تزول الضلالات وينتشر الحق وتنتشر السنن والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد